متحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده بتحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده بتحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده الحب مش غيره والشجن ده الحب I'm <laughs> ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من دهودة ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من دهودة الحب مش غيره الشاجن ده الحب أجمل من كده بخاف من غير ثنا بتصيروا انا قلبي في يديك اهدي كل المدن بتصيروا انا وتاما ليك من غير ثنا بتصير للبعضنا وحرب مقصم ده وبعدنا يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرب مقصم ده وبعدنا الحب مش غيره او الشجن ده الحب الانمل منك من يوم عهدنا لكن مدام دايما عصول خليك حانون على ودنا لربا السلام وحبا جون أو لما كون يوم عهدنا لكن مدام دايما عصول خليك حانون على ودنا يا حبيبي دحنا البعدنا وحرمك صمنا وبعدنا يا حبيبي دحنا البعدنا وحرمك صمنا وبعدنا الحب مش غيره الشاجن ده الحب يغمى منك tí لك صورت بمحبتي يا حبيبي دحنا لبعضنا وحرم في وبعدنا يا حبيبي الحب مش غيره وشجن ده الحب أهمل من كده ما تحبينيش بالشكل ده وتغير كتير من دهودة ما تحبينيش بالشكل ده وتغير كتير من دهودة الحب مش غيره وشجن ده الحب أهمل من كده